بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الإخوة والأخوات وأحييكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سؤالات الصحابة في هذه الحلقة نستكمل ومتدأناه من أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمعلم الناس الخير والمبلغ عن الله شريعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب من العلم شتى في هذه الحلقة نبتدأ بذكر جملة من أسئلتهم المتعلقة بالزكاة أو الصدقة باصطلاحها الآخر وقبل أن أشير إلى جملة من هذه الأسئلة أود أن أتوقف قليلا عند بيان مكانة هذه الفريضة العظيمة من شريعة الله عز وجل فإن الزكاة مأخوذة في أصلها اللغوي من التزكية وكذلك أيضا من النمو فهي تجمع بين أمرين جميلين وأمرين رائعين الأم الأمر الأول فهو النمو فيقال زك الزرع إذا نما ومأخوذة أيضا من الآخر من الأمر الآخر الذي له علاقة بالجانب المعنوي والقلب وهو تزكية النفس وتطهيرها من الشح والبخل وغير ذلك من الأخلاق السيئة المتعلقة بالمال والشرع المطهر عظم شأن الزكاة فجعل هذه الزكات هي الركن الثالث من أركان هذا الدين العظيم كما في حديث ابن عمر المتفق عليه بني الإسلام على خمس وذكر منها وإيتاء الزكاة والزكاة في شرع الله تعالى أجمع المسلمون على فرضيتها واتفقوا أيضا على أن من جحد وجوبها فإنه يقفر بالله تعالى أما من تركها تهاونا وكسلا فإنه على خطر عظيم ولهذا لما لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من جملة أسباب حربهم أنهم منعوا الزكاة فلما قوتلوا على تركها أيضا منعوها فاستدل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة على هذا القتال وهذه الممانعة في دفعها على أنهم جحدوها ومن جحدها فقد كفر والأدلة في فضل هذه الفريضة العظيمة كثيرة جدا وحسبنا أن نعلم أنها قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل فلا تكاد تذكر الصلاة إلا ويذكر معها إيتاء الزكاة وهذا فيه جمع بين أمرين بين عبادة بدنية عن الصلاة وبين عبادة مالية أعن الزكاة وسيتين إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالصيام وما يتعلق أيضا بالحج لكن فيما يخص الزكاة فإن المتأمل لمشروعيتها أو للحكم التي تلتمس من مشروعيتها فإنه سيجد حكما كثيرة جدا منها ما أشرت إليه آنفا من تزكية النفس ومنها أيضا أن المال لما كانت النفوس مجبولة على حبه والتعلق به والشح ببذله صار هذا نوعا أعني الإجابة الزكاة صار هذا نوعا من الابتلاء والامتحان واختبار إيمان الإنسان أي يؤدي هذا المال طلبا لرضى الله عز وجل أم يبخل به وربما يجحده والعياذ بالله فمن أدى الزكاة فهذا حقيقة مؤمن لأنه آثر ما يرضي الله عز وجل وما يحبه الله على محبوب نفسه من جهة تعلقه ب ومن جهة تعلقه به ومن جهة محبة النفس لهذا المال فالإنسان لا يبذل المال إلا لما هو أحب إليه من ولما يرجوه عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة كذلك أيضا من حكم مشروعيتها وهو أمر ملموس وظاهر ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بعثه لمعاذا إلى اليمن فإنه قال فإنهم أجابوك لذلك يعني أجابوك للشهادتين وإقامة الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراءهم فهنا يوجد مجتمع فيه نوع من التعاون ونوع من التكافل فلا الأغنياء يستأثرون بالمال ويحتكرونه ولا الفقراء يبقون تحت وطأة الفقر وشدته بل يفضل الأغنياء بما أنعم الله عز وجل عليهم من مال على إخوانهم الفقراء ثم يترتب على هذا أن يحصل التواد والتراحم وتنتشر المحبة وتنتشر المودة بين أفراد المجتمع فإذا عرف الفقير أن إخوانه الأغنياء يبذلون أموالهم لمساعدته ولرفع حاجته والتخفيف من وطأة الفقر عليه وغير ذلك فإنه بلا شك سيزداد حبه لهم وسيزداد توقيره لهم وتقديره وفي المقابل أيضا فإن بذل الأغنياء لأموالهم فيه تطهير لنفوسهم من الشح وفي الوقت نفسه لفت نظرهم إلى تلك الطبقة الكادحة وإلى تلك الطبقة الفقيرة وهي التي تمثل غالب وعامة شرائح المجتمع الإسلامي منذ قديم الزمان وفي عصرنا هذا باتت بشكل أوضح وأكثر وأيضا من الحكم التي تلتمس في الزكاة أن فيها تطهيرا للمال نفسه تطهيراً للمال نفسه فإن هذا شيء مشاهد وظاهر لأن المال لا يخلو خاصة لمن يتداوله ويتعاطى من الوقوع في أشياء تلوثه وتكدره ولهذا قال مثلا كما في حديث النساء كما في الحديث الذي عند النساء فيما يخص التجار إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من قال كذا وكذا أي أشار إلى أنهم ينفقون ويبذلون فغالب من يتملكون المال لا يخلو أخذهم للمال من شوائب لا تكاد تصفو إلا للقلائل من الناس ففي إخراج هذه الزكاة وفي إخراج الصدقات النافلة أيضا هذا نوع من تطهير المال وتزكيته قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم أي أدعو لهم إذا سلموك صدقاتهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع والله سميع عليهم أيها الإخوة والأخوات إن موضوع الزكاة موضوع كبير وطويل ولكن على المؤمن على المؤمن الذي آتاه الله عز وجل مالا أن يتفقها في هذه المسائل التي تتعلق بماله خصوصا ما يتعلق بزكاة الديون خصوصا ما يتعلق بمعرفة النصاب وبكيفية إخراج المال الزكوي ونحو ذلك من المسائل التي تعرض للإنسان والله سبحانه وتعالى حينما أوجب الزكاة لم يجبها في كل مال ولم يجبها في أي مال بل لابد بد من وجود نصاب ولم يجبها في كل شهر مرة مثلا بل لا بد أن يدور الحول على المال كما هو في عامة الأمال الزكوية إلا مستثنى وهو نادر كذلك أيضا ليست النسبة التي تؤخذ من الزكاة إلا نسبة قليلة جدا إذا قيست بعظيم فضل الله عز وجل بما أتاهم من مال فالإنسان الذي يتملك مئة ألف ريال مثلا أو يتملك مبلغا وقدره لا يطلب منه شرعا في عموم الأمال الزكوية إلا مقدار اثنين ونصف بالمئة المعروف بربع العشر وثمت أنواع من المال فيها نصف العشر وفيها العشر لكن هذه قليلة وهي أيضا أو هذه يعني قليلة بالنسبة للأموال الزكوية وهي أيضا إذا ما قيست بما أبقاه الله سبحانه وتعالى للإنسان وجدناها أيضا قليلة فعلى الإنساني أن يتفقه في هذا الباب وعليه أنه إذا أدى الزكاة أن يؤديها طيبة بها نفسه وأن لا, يرى يعني وأن لا يرى هذا إلا نوعا من الشكر لله عز وجل الذي تفضل بهذا المال وأعطاه إياه كما قال الله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالمال جزء من الودائع التي استودعنا, استودعنا الله عز وجل إياها فهي تعود إلى خالقها وتعود إلى مالكها فنحن حينما نزك إنما نؤدي بعض حق الله عز وجل علينا هذا من جهة الزكاة الواجبة أما من جهة الصدقة المعروفة باصطلاح الناس وهي ما ليس زكاة أو ما ليس مالا واجبا يجب بذله فإن الأحاديث الواردة في فضل الصدقة كثيرة جدا جدا جدا لا تكاد تحصى والله سبحانه وتعالى أثنى في كتابه على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ووعدهم بالثواب العظيم قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبولة مئة حبة والله وضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ولن بغى الإنسان إذا تصدق أن يراعي قضية عدم المن كما قال الله عز وجل قول, قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم غني عن صدقتنا حليم علينا, لو حليم علينا لا يعاجلنا بالعقوبة إن وقعت منا المنة بها فإن المنة مكدرة ومذهبة لبهاء الصدقة كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يجتهد في إخفاء هذه الصدقة إلا إذا وجدت حاجة لإظهارها كما قال الله سبحانه وتعالى إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم وفي الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة في ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله قال ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وفيما يخص الصدقة أيضا ينبغي للإنسان أن يكون له نصيب منها ولو قل, ولو قل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن كل مرئ في ظل صدقته يوم القيامة فانظر يا أخي ما مقدار الظل الذي تحتاجه يوم القيامة حينما تدن الشمس من الخلائق مقدار ميل فإذا كنت تحتاج إلى مساحة واسعة من هذا الظل فأكثر من الصدقات طيبة بذلك نفسك إذا تبين هذا والحديث فيه يطول والإشارة تغني عن طول العبارة فإننا ننتقل إلى ذكر جملة من الأسئلة التي وقعت من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا الموضوع بشكل عام سواء ما كان متعلقا بالصدقة الواجبة أو بالصدقة المستحبة فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ قال عليه الصلاة والسلام أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمن الفقرة أو تأمل الف، تخشى الفقرة وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان هذا الحديث فيه من العلم حرص الصحابة رضي الله عنهم على البحث عن أفضل الأعمال وقد مر لهذا نظائر في جملة من الأسئلة في الأبواب الماضية وهذا نموذج آخر يتجدد فنلحظ من هذا بشكل يعني لافت للنظر لا يدعو إلى التكلف أو لا حاجة لأن تكلف فيه أن الصحب الكرام رضوان الله عليهم كانوا دائما يبحثون عن معالي الأمور ويسألون عن أفضل الأعمال لأنهم يعلمون أن الدنيا قصيرة وأن حياة الإنسان في هذه الدنيا قصيرة فهو بدلا من أن يعمل عملا مفضولا وعنده عمل فاضل فإنه يبحث عن أفضل الأعمال في كل باب من أبواب العلم وهو هنا يسأل عن أفضل أنواع الصدقة ما هي أفضل عن الصدقة؟ وهذا سؤال تكرر نظيره في أسئلة بن مسعود وغيره من الصحابة حينما كانوا يسألوا عن أفضل الأعمال فتتفاوت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم بحسب الحال التي يكون عليها السائل وهذا من أقرب الأقوال التي قيلت في الجمع بين هذه الأحاديث فيجيب هذا بما يناسبه وهذا بما يناسبه فأجاب هذا الرجل بهذا الجواب وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الفقرة وتتخشى الفقرة وتامل وتامل الغناء هذه من أفضل الأحوال حينما تنفق وأن تخشى أن ينقص مالك فيصيبك الفقر وهذا كله كما قال أهل العلم محمول على على أن الإنسان يتصدق بعد أداء الأمور الواجبة إذ لا يجوز له أن يتنفل ويضر بذلك بصدقته أو بنفقته الواجب التي كلف شرعا بنفقتها ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأماني التي تجعل كثيرا من الناس يتراخى في النفقة ويؤجل ويؤجل وهي التسويف ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لي فلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان فليبادر كل إنسان منا إلى البذل والعطاء قبل أن يدركه الأجل ويقترب اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا ولا زال في أسئلة الصحابة بقية في هذا الباب نستكملها بإذن الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته